ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا غيب فيها وأن الله وأن الله يبعث ما في قبور ومن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 إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينطره الله في الدنيا والآخرة فليمدد, فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر حين يذهب النبيده ما يغير